مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُقَالُ هَاذَا جَنَّةُ آدَمَ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قُل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه ما عب وكذالك انزلناه حقا عربيا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 ولقد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بِآيَةٍ إلا بإذن لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما وما نرينك بعض الذين <سؤال> عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاء وعلينا الحساب أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْكُسُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَكِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ